بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم الله الله. علمنا الاشكال في الوقائع اللاحقه المرتبطه بالوقائع السابقه مثل ما لو انكشف الخطا اجتهادا او تقليدا في وقت العباده وقد عمل بمقتضى الحجه السابقه او انكشف الخطا في خارج الوقت وكان عمله مما يقضى كالصلاه ومثل ما لو تزوج زوجه بعقد غير عربي اجتهادا او تقليدا ثم قامت الحجه عنده على اعتبار اللفظ العربي فالزوجة لا تزال موجودة كان الكلام في الدرس الماضي في إجزاء الإمارات أو الاصول مع انكشاف الخطائق بحجه معتبرة شرعاً بحجة معتبره شرعا هل نحسب بالإجزاء أم لا بالامس بينا عدة أمور قلنا في الأمر الأول لا إشكال ولا بحث عندنا لا إشكال ولا بحث عندنا في الوقائع السابقة التي لارتباط لا لها بالمستقر هذا لا كلام ولا بحث فيها لماذا؟ انتهى موضوعه ومثلنا لها بطلاة الميت طلاة الجنازه قلنا هذا لا بحث فيه إذا كشف الخطأ بحجة معتبره من الآن أرتب الآثار للمستقبل أما ما مضى فقد صار لأن موضوعه غير موجود حتى أرتب أو نقول بالإجزاء أو عدم الإجزاء طالب انتفاء الموضوع وقلنا أيضا لا إشكاله إذا قامت الحجة بخطأ الحجة السابقة لا إشكاله أيضا في تقيب الآثار من الآن فصاعدا على الحجة اللاحقة لأنه بقيام الحجة اللاحقة يتضح بطلان الحجة السابقة فلا قيمة لها شرعا ولا أثر لها شرعا بل لا يجوز الاعتماد عليها من جديد وإنما الاعتماد يكون على الحجة الجديد لألاحظ إنما وقع عندنا سلام لو قامت الحجة الجديدة على بطلان الحجة السابقه مع وجود آثار مرتبطة بالمستقبل آثار لاحظة تثلنا كمن تزوج بمرأة كمن تزوج بمرأة واستولدها أيضا بعد خمس سنين قامت عنده حجة جديدة تقول له حجتك السابقه قطران الباطل. كيف؟ لأنك أجريت العقد بغير العربي بغير العربي بعد إجراء العقد بغير العربية مرتان تكون تلك المراه توفيت رحمه الله لا بحث عندنا معه اما لا تزال تلك المراه التي عقدت عليها بعقد غير عربي لا تزال موجودا وتحت حباله نفس الزوج يعني لازال العقد متواصل الى الان فهنا محل الكلام او لا يكون كلامنا في العبادات التي يحكم الشارع بانكار قضائها كالصلوات اليوميه كالصلوات اليومية اذا اخطات فيها الشرع يقول اقضي هذا مثال للموضوع وهذا مثال ايضا للاحكام فما الحكم هنا هل نحكم بالاجزاء ونقول الحج السابقه نرتب اثارها الى الان او نحكم بعدم الاجزاء فيجب على الزوج أن يحدث عقدا جديدا ويجب على المصلي أن يعيد تلك الصلوات هل نحن بالإزة ام لا واضح محل البحث محل البحث في الأمور السابقة المرتبطة بآثار لاحقه هذا محل البحث قلنا أما الأمور السابقة التي لا آثار لها لا بحث فيها تكون سالب بانتفاء الموضوع كفلات الميت او الزوجه الميته لا بحث هنا انما الكلام اذا كانت الزوجه موجوده العقد كان بحجه سابقه انكشف الان خطا تلك الحجه هل نحكم بصحه العقد ونقول لا لا يحتاج ان يعيد عقد جديد هل نحكم بصحة الصلاة ونقول لا إعادة ولا قضاء داخل أو خارج الوقت؟ ام لا؟ المصنف يقول في الجواب هنا في هذه المسألة بالذات اشتهرة القول بالتفصيل عن علماء القول بالتفصيل فقالوا في الموضوعات نحكم بعدم الاجزاء في الموضوعات الخارجيه نحكم بعدم الاجزاء فنقول يجب على المكلف ان يعيد الموضوع من جديد حسب ما قامت عليه الحجه الجديده مثلا الحجه القديمه تقول هذا الماء طاهر. هذا الماء طاهر فيجوز الغسل من الغسل فيه ويجوز غسل النجس فيه ويجوز الوضوء منه ثم قامت حجة جديدة على ان نفس هذا الماء لم يكن كذلك بل كان نجسا فلا يجوز الغسل غسل الملابس غسل نجس ولا الغسل ولا الوضوء فيه فنعمل حسب ما قامت عليه الحجة الجديدة لأن السابق بعد اتضح فسادها هذا في الموضوعات أما في الأحكام, في الأحكام فقد قال المصنف يقول في الأحكام قالوا قام الإجماع ولولا هذا الإجماع لا أمكن الخدش، لا الحكم بعدم الإجزاء. لكن قال العلماء، قام الإجماع في الأحكام، في الاحكام قام الإجماع على القول بالإجزاء. دليل بعد ما عملنا، دليل على القول بالإجزاء عقلي. نقلي ما عندنا الدليل هنا عند العلماء الإجماع فقط فقط إذا أمكن إذا أمكن الخدشة في الإجماع فنحكم بالاجزاء في الأحكام كما حكمنا عفواً فنحكم بعدم الإجزاء في الأحكام كما حكمنا في الموضوع ولكن نسكت لأن الإجماع قد قام وإلا لو خليناه وأنفسنا فنقول بعدم الإجزاء مطلقة في الأحكام والمضوعات واضح يصير واضح يصير هذا لا كلام انتهينا انتهى المطلوب انتهى إذا عندنا دليل نحن والدليل إنما أعتاد الأصوليون في بعض المطالب أن يغطوا الطرف عن الدليل قليلا في بعض البحوث في الأصول اعتاد الأصول اليوم أن يغطوا الطرف عن الدليل يقولون لو لم لن يكن لنفتر الدليل ما عندنا في البين هذا فرص لنفتر الدليل ما عندنا لو خلينا نحن والآقل نحن والقاعدة بماذا نحن خلونا أكم دقيقة الآن نفرض دليل في البين ما عندنا لو تعدنا أنفسنا الأصل هنا ما هو هل الأصل الحكم بالاجزاء أو الأصل الحكم بعدم الاجزاء مطلق أو التفصيل ما هو الأصل هنا واضح يعني ما هي القاعده الأولية القاعدة، المصنف يقول القاعدة الاصل هنا ينبغي أن نحكم ينبغي أن نحكم ينبغي أن نحكم بعدم الإجزاء مطلقا هذا هو الأصل الأول هذا هو الأصل الأول الأصل عدم الإجزاء مطلقا في الموضوعات وفي لماذا الاصل الاولي هذا يقول المصنف خب نحن قلنا له في الموضوعات حكمنا حسب الدليل بعدم الاجزاء ما قلت الدليل ما هو صحيح ما قلنا ما هو ده. الدليل لو حكمنا في الموضوعات بالاجزاء لا لازمه التصويب وهو باطل عندنا مطلقا بحث سابق مره التصويت نقول في الموضوعات بعدم الاجزاء لماذا المصنف يقول لو حكمنا بالاجزاء لا لزم عندنا محذور باطل هذا المحذور الباطل هو القول بالتصويب شلون بالتصوير؟ لان هذا ما قبل قامت حجه على طهارته طائع والآن قامت حجه على نجاسته إذا قلنا بالإجزاء هذا يعني هذا يعني أن نقول بالتصويب كيف نقول عمله السابق كان صحيحا لأنه كان طاهرا هذا يعني أن الله له في كل واقعة أكثر من حكم واحد سابقا حكم صحيح والآن حكم أيضا وهذا فطعا هو التصويب وهذا هو التصويب المعتزل الباطل عندنا بالإجبار معتزل ماذا يقول معتزل يقول التصويب باطل والتصويب له أحد وجهين تصويب بينا كابقا إما نقول الله ليس له أحكام في الوقائع الله ما عنده حق وإنما حكم الله هو حكم حكم الفقير حكم الفقير فاذا تعدد الفقيه تعدد حكم الله بعدد احكام فقهم وما نقول هكذا او نقول لا تصيب اخر بوجود نقول الله له حكم في الوقائع له في كل واقعة حكم صحيح لكن الفقيه اذا اجتهدت وبدل وسعه فإن أصاب حكم الله الذي في الواقع موجود بها ونعمة شيخنا إن أخطأ تحكمون بخطئه قال لا لا ما أحكم بخطأ أحكم بصحة قل لهم خالفه الله إذا خالف حكم الفقيه حكم الله يتنازل من الله عن الحكم للفقي ويغير حكمه ويقول الحكم من لا حكم الفقر هذا هم تصويب باطل يصويب. ففي الموضوعات بذلك حكمنا لعدم الإجزاء وإلا يلزم التصويب نقول سابقا صحيح الآن صحيح. صحيح تصيب باطل يصويب. وفي الأحكام كلنا بعد إجماع موجود وإلا شبه نفس الكلام لكن إجماع خلاف إجماع موجود طب اما الاصل الاول فقط قلنا هو القاعده الاوليه عدم مل اجزاء مطلقه التفتوا لمصادر يقول المفسر الاجزاء هنا ما معنى لو فرضنا تنزلنا وحكمنا بالاجزاء ما معنى الاجزاء هنا ما معنى الاجزاء حجه سابقه موجوده انكتب قطعوها وحجه الان جديده لنفترض نحكم بالإجزاء هنا ما الذي يحدث يقول ما معنى الإجزاء هنا الإجزاء هنا عند بدء الإجزاء الذي يقول بالإجزاء لو سالناه ما قصدك بالإجزاء هنا يقول قصدي بالإجزاء قصدي بالإجزاء أن المكلفة في أعماله السابقة كان عمله ناشئ من حجة يعني من دليل، من طريق وعيد المطلب واضح إلى هنا لو سألنا الذي يقول بالإزا هنا نحن نقول لو خلينا والأصل الاول نحكم بعدم الإزا لكن نفترض جناب الشيخ من القائلين بالإزا نسأل, نسأل من الشيخ شيخنا ما. ما مقصودك بالإزا هنا في هذا المورد ما مقصودك بالإزا يقول مقصودي بالاجزاء هنا مقصودي بالإجزاء هنا أن المكلف أن المكلف لا إعادة ولا قضاء هذا معنى الإجزاء بعد ما جاء به كفى لا يعيد لا يقضي خب هذا شنو معنى لماذا لا يعيد يقول لا يعيد لا يقضي لأن عمله السابق كان بحجة معتبره شرعا، كان بحجة كان بأمارة كان بآصل فإذا كان متكئا على إمارة أو على آصل فهو صحيح مجزم لا يحتاج إلى إعادة ولا إلى صدر إنه يقول له خذ عملها الآن يقولها من الآن فصاعدا يرتب الآثار على الحجة جديدة هذا معنى الإجزاء ماكو معنى الإجزاء غير هذا معنى الإجزاء في هذا المورد أن المكلفة يرتب الآثار من الآن على حسب ما أدت إليه الحجة الجديدة خبرنا فأنا يقول السابق يقول صحيح صحيح السابق ليش؟ يقول أن الحجة صادقة كانت سابقا حجة وهي صحيحة الآن حجة وهي صحيحة أيضا يقول هذا معنى الاجزه نلتفت اليه ونقول له شيخنا حفظك الله تعرف شنو معنى كلامك هذا هذا كلامك تعرف شنو يؤدي يؤدي الى مصطلح يسمى بالتبدل تبدل انت حينما حكمت بعدم الاجزه بعدم الاعاده وعدم القضاء على الاعمال السابقه وحكمت أيضاً بترتيب الآثار من الآن على الحجة اللاحقة تعالى الشيء معنى هذا الكلام هناك حجة معنى بعد الصفحة معنى هناك تبدل ونقول لك أين التبدل هنا شيخنا ازاي أين التبدل هنا حينما قلت سابقا عمله مجزي رحمك الله الآن هم نرتب على الآثار نعم نتبدل بعد طار هنا لأن سادقاً ظن الحجة والان ظن الحجة أخرى فأصبح تبدل واضح يصير سادقاً كان يعمل بها حجة بالحجة أليف اللي الآن بينت كانت حاسدة الآن نعمل الحجه باب فصار تبدل هنا باء باب خب نسأل منك سؤال نسأل منك سؤال أين التبدل هنا التبدل في ماذا هنا عندك حينما حكمت بالإجزاء أين التبدل هنا إما تقول بهذا إما تقول الذي تبدل عندي هو الحكم الواقعي تحكم نفطح صادقا ونفطح على فتقول إما نقول هكذا الذي تبدل هنا هو الحكم الواقعي أو نقول لا الذي تبدل هنا ليس الحكم الواقع الحكم باق على حال الذي تبدل هنا الطريق الطريق بعبارات الحجه بعبارات الاماره او الامر هو تبدل اما الحكم الباقي على حاله فنقول له ان قلت ان الذي تبدل هو الحكم الواقعي إن قلت هذا قلنا لك هذا باطل المحذور جاهز المحذور جاهز التهم جاهزه باطل لماذا صحيح المحذور جاهز اذا حكم الله تبدل رجعنا للتصويب فاعتذر حكم الله تبدل الحكم الواقعي تبدل سابقا كان حكم الله الواقعي ان هذا صاهر صحيح الان حكم الله الواقعي ان هذا نجف صار تبدل في حفو الواقع وهذا تطويباً محتزيّاً وبالي وهذا يصير تحت من تقصد بالتبدل تبدل <تصفيق> قريسة الحجة مقصودك هذا بالتبدل شخص ازاي؟ مقصود التبدل الحجة يقول نعم نقول له ايضا اذا كان هذا المقصود فمن مقصود من تبدل الحجة هنا عندنا حجه بعض. حجه سابقه وحجه لاحقه الحجه اللاحقه اثبتت بطلان الحجه السابقه بعض. فنقول له ما مقصودك من القول بتبدل الحجه شنو مقصودك الشق الاول هل تقصد بتبدل الحجه هل تقصد ان الحجه السابقه كانت صحيحة فيما مضى فيما مضى فقط تقصد هذا؟ هل تقصد بتبدل الحجة أن الحجة الأولى التي اتضح الآن اتضح فتادها هل تقصد أن الحجة السابقة كانت صحيحة مجبية فيما مضى تقصد هذا ومن الآن نرتب الآثار على أي حجة اللاحقة الجديدة هذا المقصود هذا مقصود إذا كان هذا المقصود فنحن أول الموافقين ولكن فنحن أول الموافقين ولكن نقول هذا صحيح لكن أنت لست معنا في البحث نحن من اول البحث ماذا قلنا قلنا لا كلام عندنا في الامور السابقه لا كلام عندنا هذا ان قلت بهذا هذا لا ينفع في المقام انفعاله في مقامناين هنا مقامنا في الامور السابقه التي لها اثار لاحقه هذا محل النزاع نحن انت اما في الامور السابقه التي الارتباط لها بال باللاحق لا كلام عندنا ان كان قصدك بتردي الحجه هو هذا ان الاعمال السابقه نحكم بصحتها ومن الان نعمل على طبق الحجه اللاحقه نقبل بهذا لكن هذا قال ادار عندنا معتقد قالجا فقولك هذا لا ينفع في المقام لا يقول مقصود شيء اخر من تبدل الحجه عند قصد اخر يقول مقصودي من سبب للحجة لا مو هذا مقصودي أن الحجة السابقة حجة مطلقة مطلقة, مطلقة يعني شو مطلقة يعني في الأمور السابقة التي لارتباط لها في الأمور اللاحقة والتي لها ارتباط لأمور اللاحقة شيخ أنا واضح يقول لو عيد العباره وعيد العباره يقول ليس مقصودي ما قلته انت لا ليس بقصد اخر مقصودي ان الحجه الاولى السابقه هي حجه مطلقة يقول له يعني شنو يقول مطلقه يعني تشمل الشيئين مطلقه يعني في الامور السابقه التي قامت وانتهت كصلاه الليل لا ارتباط لها في الامور اللاحقه يعني لا اثر لها في المستقبل وايضا اقصد ان الحجه الاولى حجه مطلقه ايضا اقصد التي انها حجه في الامور التي كانت سابقا ولها آثار ولها اثار في المستقبل كالعقد على هند بعقد غير عربي ولا تزال هند موجودا يقول حتى هذا هم تشفل الحجة فالحجة الأولى المطلقة حجة على كل حد في الأمور التي كانت والدها الجفرات الميث وفي الأمور التي كانت ولا زالت يقول مقصود هذا واضح مقصودة لو لا نقول له إن كان هذا هو المقصود فاستعد من الآن بالإشخالات إن كان هذا هو المقصود إن كان هذا هو المقصود فنقول لك قيام الحجة اللاحقة ما معناه معناه بطلان وفساد الحجة السابقة فكيف تكون فاسدة وتكون حجة مطلقة وتكون حجة مطلقة تستنقل التصريف في هذا المورد تقول أنت الصيف متقبل وهذا شنو معناه. إذا تقول الحج السابقة حج مطلقة قد انكشف خطأها الآن بعد قيام الحج الجديدة انكشف فساد تلك الحجة وجنابه يقول الحج السابقة حج مطلقة نحن نقول بعد قيام الحج الجديدة ثبت فساد الحج القديم فكيف تكون حجه مطلقة حتى للأمور التي لها آثار لا في المستقبل هذا لا لا لأن قيام الحج الجديدة ليس له معنى إلا فساد الحج السابقة فإذا كانت الحج السابقة فاسدة كيف تكون حجه مطلقة لا نقبل بالآذاء ومن هنا نحكم ومن هنا نحكم حسب الأصل الأولي حسب القاعدة الأولية نحكم بعدم المصلحة يقول لا ما احنا قلنا صن بعض الأحكام في هناك إجماع موجود كلامنا منصر على الموضوعات نعم لو رفعنا الإجماع عن الأحكام دخلت ضمن ما قلناه. لأنه بعد قيام الحج الجديدة يتضح أن المكلف كان عمله السابق فاسدا وإذا كان عمله السابق فاسدا هذا يعني شنو لم يستوف المصلحة لم يستوف المصلحة صحيح ولم يقم شيء يسد مسد هذه المصلحة ولم يقم شيء يسد مسد الحكم الواقعي حتى نقول قد استوفوا مساحة معينة، لو سالك صافٍ، فنحكم فنحكم بعدم الإجزاء حتى في الموضوع حتى في الأحكام حتى في الأحكام، لكن حيث ان الأحكام نقل الإجماع على الإجزاء فيها، فنحن لا نتعارض مع الإجماع. لولا الاجماع لقلنا بعدم الإجزاء في الموضوعات. وفي الأحكام لكن في الموضوعات عندنا قدر متيقن بعظم الجوال أما الأحكام على مار الدليل على غير, غير الإجماع نعم نعم غير الإجماع لكن المصنف يقول لها دليل لا دليل على الاجزاء الا الاجماع فقط غير الاجماع دليل اقل نقل ما عندنا <صفيق> <statistics> على الشيخ قال طبعاً إذا كان هناك مدرك فيكون إجماع مدركي وإذا كان عندنا إجماع مدركي نرجع إلى مدرك الإجماع يعني دليله، دليل إجماع مثل ما هم إذا وأجمعوا عليه نحن نناقشوا عليه، فإن حطل لنا ما حطل لهم كنا معهم ان اختلفنا اختلفنا معهم كلام شعوراً تذكريني بل شيخ أنا انتهينا هذا كله في مطلب الإمارات والأصول لو انكشف الف... لو حصلت له إمارة أو آفل ثم انكشف الخطا قلنا مر الخرائن ينكشف يقينا مر ينكشف بحجة الحمد لله انتهينا بحث جديد <تصفيق> <لي>. <تصفيق> <بلي>. <تصفيق> نبعد الأذى حكمه ما عيش هذا وإلا هناك ولا أول تقبل هذا هذا كله في الإمارات والأصول ثم انكشف يعني فوق العبد تعد راح يكروف الظنوم أمر الأقل بعض ظنّه، خوف مطلب جديد. حاصله هذا السؤال لو قطع المكلف، شوفوا مؤمارة. مو أمارة، مو لو قطع لو قطع المكلف بشيء خطب أو موضوع لو قطع قطع، وعمل به ثم قطع مرة ثانية بخطأ قطعه الأول. يعبر عنه بتبدل القطع يعبر عنه لو تبدل القطع بقطع جديد أنا قاطع بأن الجمعة واجبة قطع قطع عندي وأفتحر بها ايضا ثم, ثم بعد الصلاه لا تبدل قطعي إلى القطع بالحرمة كانت واجبة حرام حرامة فهل نحكم بالإجزاء هنا ايضا أو نحكم بعدم الإجزاء المصنف يقول مطلقا بعدم الانسان موضوعات فاحكام لماذا قال القاطع عندما قطعا كان قطعه جعل له حكما واقعيا خلنا نغير خل... العباره تخيل تخيل الحكم الواقعي هذا القطع الخطا قطع الغلط جعل له حكم واقعي متخيل مو حقيقي وجاء, بال... وجاء بالمامور به على طبقه ثم انكشف الخطأ بانكشاف الخطأ بقطع جديد القطع الجديد يقول قطعك الأول خطأ أقول له جعل لي حكم واقع يقول خطا لأن حكم واقع ما كان موجود أنت تخيلت الحكم الواقع القطع ما يجعل حكم ظاهر يجعل حكم واقعي إذا قطعت بشيء تولد لك حكم واقع، لكن هذا التولد مو حقيقي تولد متخيل مو حقيقي بعد حصول القطع الثاني يتضح أن قطعي الأول كان عبارة عن جاهل مركب جاهل مركب تصورته قطعا وأنا جاهل بأنه ليس بقاطع فيكتب جاهل مركب جاهل مركب والجهل المركب ولد عندي حكما واقعيا متخيلا ثم صليت الجمعة أدركت الواقع أو لا أدركت الواقع لا ما أدركت الواقع لأن الواقع يقول الجمعة حرام الظهر واجبة أنا اصلي الجمعة الواقع الجمعة حرام فلم أأتي بالحكم الواقع بتعبير آخر لا أمره لا أمر هناك أصلاً، لأن الأمر يحكم بحق الواقعي وهذا لم يكن، فلم تنفصل الأمر الواقع إذا لم تنفصل، فأنت لم تأتي بالمؤبر به. إذا لم تأتي، فيجب أن تعيد في داخل الوقت وأن تقضي في خارج الوقت. الدليل واضح يا صديق، الدليل واضح، الدليل باختصار شديد يقول القطع الخطأ القطع الأول. ولد لي حكما واقعيا قبل قيام القطع الثاني هذا ليس صحيح بعد قيام القطع الثاني على قطع القطع الأول يتضح أن الحكم الواقعي لم يكن حكما واقعيا حقيقيا إنما كان حكما واقعيا متخيلا فالشارع يقول إذن لم تأتي بالواقع أقول له صليت يقول لم تمتسل الأمره أقول لكم الواقع يقول الواقع المتخيل وأنا أريد الواقع الحقيقي فأنت لم تأتي بالواقع الحقيقي إنما جئت بالواقع المتخيل بتعبير آخر لم تمتثل أمري فقم من الآن وامتثل أمري داخل الوقت أو خارج الوقت وإلا لن تحصل على المصلحة فإذا في الإمارات حكمنا عدم الإذجاب. ما نحكم هناك عدم نفسه نحكم فائد قاطع لكن قاطع؟ جهل مركب تقرأون ان شاء الله في الرسائل قاطع قطع من جهل مركب يكون قاطع فهذا قطعه مضاطع قطعه جهل مركب فقطعك هنا عباره عن جهل مركب لان قطعك ليس بالصحيح اتضح المطلب الى هنا قال وانما الاشكال الوقائع لاحق المرتبط بالوقائع السابقة، مثل ما لو انكشف الخطأ اجتهادا أو تقليدا في وقت العبادة يعني داخل الوقت، داخل الوقت، وقد عمل بمقتضى الحجة السابقة أو لا انكشف خارج الوقت أو انكشف الخطأ في خارج هذا إشارة للإعادة والقضاء يعني، أو انكشف الخطأ في خارج الوقت وكان عمله. أسا العمل مرة مما لا يقضى مثلا شربت الماء اعتقدته طاهر شربته في المظامر خسنة وهذا بعد ما يقضى الكلام الذي يقضى في, في الطلاوات اليومية طبعاً. وكان عملهم مما يقضى كالصلاة يقصد الصلاة اليومية ومثل ما لو تزوج زوجة بعقد غير عربي غير عربي اجتهادا هو مشتهى وتوصل الالعربيه ليست بالشرق او لا مقلل فقيه يقول بعدم اشتراك اللغه العربيه ثم كشف الخطا ثم قامت الحجه عنده او عند الفقيه ايضا الاعتبار اعتبار اللفظ العربي حتى مر الزوجه متوفاه لا والزوجه لا تزال موجوده فكل ما نظر اليها قال هذه عندي وياه مشكله عقدي وياه مو بالعرضي ما انا مطمن دايد نقول له هذا الاقنان روح عقد جديد لو ايش تصاعد قال فان المعروف المشهور في الموضوعات الخارجيه شنو المعروف عدم الإجزاء عدم الإجزاء في الموضوعات اما في الاحكام يقول ها فقد قيل لعل القيل هنا شار الى تضع فعل فقد قيله بقيام الإجماع على الإجزاء لا سيما في الأمور العبادية كالمثال الأول للفلات كالمثال الأول المتقضي خوب إذا أغمض العين عن الدليل نحن والآخر يقول ولكن العمد هذا المه العمد في الباط أن نبحث عن القاعدة عن الأصل ماذا يقصد هنا إجزاء لا لا قال هل تقبل الإجزاء أو لا تقتضيه والظاهر أنها لا تقتضي الإجزاء يعني الأصل الأول عدم الإجزاء فلا كم والموضوعات وخلاصة ما ينبغي أن يقال إن من يدعي الإجزاء نسأله شيخ زيد ما معنى الإجزاء عندك؟ إن من يدعي الإجزاء لا بد أن يدعي أن المكلف لا يلزمه في الزمان اللاحق. إلا العمل على طبق الحجة الجديدة هذا واضح بعض إلا العمل على طبق الحجة الأخيرة واضح نقول لكم في السابق التي قامت عنده يقول لكم عمل السابق يقول وأما عمله السابق فقد كان على طبق حجة أيضا صحيح فقد كان على طبق حجة ماضية عليه في حينها تلك ذاك لقد كانت حجة ولكن يقاند له موجانا الشيخنا تبدل صار عندنا إن التبدل إن التبدل الذي حصل له هذا التبدل نقول إما أن يدعي أنه تبدل في الحكم الواقع الأول أو لا أو تبدل في الحجة على الحكم الواقعي نقول لا ثالث يقول لا ولا ثالث لا هذا لا فأن أما دعوى التبدل في الحكم الواقعي فباطلة فلا أشكال في بطلانها لماذا لانها تستلزم القوله وهو ظاهر ظاهر شنو ظاهر البخاري يعني واضح الوطن طالع عندنا واما دعوه تبدل في الحجه فان ارادت الشق الاول فان ارادت ان الحجه الاولى هي حجه بالنسبه الى الاعمال السابقه وبالنظر الى وقتها فقط وهذا بعد خلافيه لكن هذا لا ينفعنا في المقام فهذا لا ينفع نقبل بس في المقام لا ينفع في الإجزاء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة وإن أراد الشق الثاني وإن أراد أن الحجة الأولى هي حجة مطلقة مطلقة يعني شنو؟ حتى بالنسبة إلى الأعمال السابقة التي لها آثار لاحقه هذا بقصودك حتى بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة وآثار الأعمال السابقة فالدعوة باطلة قطعة لماذا باطلة؟ لما بيناه؟ لأنه في تبدل الاشتهاد الحجة الجديدة ينكشف شنو؟ بطلان الخارقة واضح فكيف تكون باطلة وحجة؟ لأنه في تبدل الاشتهاد ينكشف بحجة معتبرة أن المدركة السابق لم يكن حجه اصلا لا في الاعمال السابقه ولا اللاحقه لم يكن حجه مطلقة حتى بالنسبه الى اعماله اللاحقه او انه تخيله حجه وفي الواقع لم يكن كذلك وهو ليس حجه لا ان المدرك الاول حجه مطلقه كما زعمت انت وهذا الثاني حجه اخرى في عرضه قال صحيح وكذلك الكلام في تبدل التقليد يعني نذهب للأول هم حجة والحين هم حجة فحجتان كلاهما في عرض الآذل الكلام باطل حتما لأن الأول تقول واجد والثاني في الحرام هذا هم باطل خطا فهذهما قطان باطل وكذلك الكلام في تبدل التقليد فإن مقتضاء التقليد الثاني إذا رحب الإعلام بعد ما قلت فلان من الناس ثم اتضح الأعلم مو فلان فلان الآخر وعدلتوا إليه وكان يخالف الأول انتقالي للثاني يعني بطلان أعمال إظهار بعد بطلان أعمال السابقة قال فإن مقتضى التقليد الثاني هو انكشاف بطلان الأعمال الواسعة على طبق التقليد الأول اللي كان لغير الأعلى فلا بد من تركيب الاثر على طرف الحجة, الفعلية, الحجة الفعلية فإن الحجه السابقة أي التقليد الأول كلا حجة كلا حجة بالنسبة إلى الآثار اللاحقة وإن كانت حجة عليه في وقته قبل الانكشاف والمفروض عدم التبدل في الحكم الواقع عند الله سبحانه باقي على حاله فإما الأول باطل أو الثاني باطل ونحن نقول الأول جزم الباطل فيجب العمل على طبق حجة جديدة الفعلية وما تقتضيه إذن فلا إجزاء فلا إجزاء إلا إذا ثبت الإجماع عليه أنا بعد نسخف بعد هنا. وتفصيل الكلام في هذا الموضوع يحتاج إلى سعة من القول فوق مستوى هذا المختصر تنبيه في تبدل القطع لو قطع المكلفو بأمر خطأ فعمل على طبق قطعه ثم بام له يقين يعني بقطع جديد يقينا خطا ذلك القطع السابق فإنه لا ينبغي الشك في عدم الإجزاء نقول بعدم الإجزاء إباني. لماذا؟ والسر واضح لأنه عند القطع الأول لم يعمل ما استوفى مصلحة الواقع بأي وجه من وجه الاستفاء فكيف يصنف تكريف الواقع؟ يعني سابق أن تخذ الجمعة واجبة ولقع أي حرام فقام بالجمعة والواجب الظهر ما قصد لم يقل لم يقع وما وقع له قال وعليه فكيف يتم التكليف الواقعي لانه في الحقيقه لا امر موجه اليه تاكل الامر ما كان امر موجه اليه حتى نقلت انا وانما كان تخيل لانه فتخيل الحكم الواقعي امتثال الواقع في وفي خارجه قضاءً. نعم بعض خارج لو أن العمل الذي قطع بوجوده كان من باب الاتفاق محققا لمصلحة الواقع فإنه لا بد أن يكون مجفي ولكن هذا أمر آخر اتفاقي ليس من جهة كونه مقطوع مثلا قطع بأن الجمعة واجبة وفي الواقع بعدين الجمعة واجب تخييري ما كان يتحرك ما يدرع عن الحكم هو قطع بأن الجمعة واجبة بعد الصلاة تبين لأ الجنوعة الثانية فعلا ماذا قد تخييري نقول هنا بعد حفر على المصلحة لكن هذا أمر خارج، بل مو ليس بالقطعة هنا وصلى الله على محمد يحمى دنيا الله